الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه حياكم الله وبياكم وبارك في خطاي وخطاكم أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأسأله أن نكون وإياكم ممن يشتري رحمة الله في كل أوقاته وعلى كل أحواله وأسأله أن نكون وإياكم ممن جعل هذه الأنفاس لله حياته لله خطواته لله لسانه لا يحمل إلا ما يرضي الله وبصره لا ينظر إلا فيما يرضي الله فلا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله فأعظم نعمة في هذه الحياة نشعر بها ونتلذذ بها هي التوبة في كل وقت وعلى كل حال فالعبد مطالب بالمجاهدة مطالب بالتوبة مطالب بالثبات على هذه التوبة ليلقى الله عز وجل بقلب سليم ليلقى الله عز وجل وهو من أهل الثبات الذين علموا أننا ما خلقنا عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأعظم ساعة تمر عليك هي تلك الساعة وأنت تلبي نداء الله في كل وقت وعلى كل حال أعظم ساعة تمر عليك هي تلك الساعة التي تنصرف فيها على المعاصي والشهوات لله عز وجل فهذه هي العبادة أن نعبد الله عز وجل ونكون وإياكم من المحسنين الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، يعلم أن الله يراه، يجاهد نفسه، ويقبل على الله إقبال الصادقين، ويقبل على الله إقبال التائبين، ويقبل على الله إقبال المتعطشين، إلى ما عند الله عز وجل، فيكون من أهل الثبات، وأهل الصدق. كم نحزن والله؟ كم نحزن؟ ونحن نسمع ونرى عن مآسي كثير من الشباب الشباب والفتيات الذين انساقوا وراء الشهوات انساقوا وراء الصوارف والملهيات اتبعوا خطوات الشيطان وانصرفوا عن طاعة الرحمن يبحثون عن السعادة والمتعة فسقطوا في بحر الهموم والأحزان حدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة وبعد المحاضرة وأنا في طريقي إلى سيارتي وإذا بشاب هيئته مبتذلة شكله محزن يمسك بيدي وهو يردد أرجوك قف قف ولو لحظات إني يعاني من مشكلة لعلك تسمعني وتتصبر علي حتى بدأ يبكي بكاء مرا أمسكت به وأخذته بسيارتي وأنا أسأله ما الذي جاء بك إلى هذه البلد حتى بدأ يحدثني وهو يقول لقد جمعت أموالا وجئت مع أصحابي جئت إلى هنا منذ منذ خمسة أشهر ولا أخفي كل شيء هنا تعلمته لقد مارست كل شيء آخر ما مارسته الهيروين والمخدرات أخذتها والله فقط حتى تنسيني حتى تنسيني ما أنا عليه وأنا والله لم آتي من أجلها بل جئت كما يأتي الكثير من الشباب بحثا عن المتعة في فنادق الرقص والغناء لقد صرفت كل ما عندي من أموال تعلمت أساليب النصب والاحتيال لقد وصل بي الحال إلى أن إلى أن رهنت كل أوراقي وجواز سفري كل هذا والله من أجل الخمر والسهر والقمار لقد أصابني من الحزن والضيق ما يعلمه إلا الله فكرت كثيرا في الانتحار أسألك بالله كيف الخلاص أريد العودة إلى حياتي أريد العودة إلى والدتي التي تنتظرني أريد العودة إلى طبيعتي أريد التوبة والله لو عدت لن أفارق المسجد ليس معي من الأموال شيء جوازي ليس معي ليس معي من الأوراق الثبوتية شيء كيف أخرج من هذه البلد لقد أسرفت على نفسي حتى بدأ بالبكاء والأنين وهو يردد مللت من أنا فيه لا تتركوني في غفلتي هذا هو رقم هاتفي فلا تدعوني لا تدعوني فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني أريد مجالستكم أريد أن أكون معكم أشركوني معكم لعلي أهتدي بهديكم وأستقيم استقامتكم هل لي من توبة لقد فردت كثيرا لقد أصرفت كثيرا أسرفت كثيرا فلم يتمالك نفسه بالبكاء فقلت مهلا مهلا هول عليك يا أخي إنها لحظات الندم لحظات الدموع دموع الندم والحنين هي دمعة ندم من عبد ذاق حلاوة الإيمان ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها هي دمعة ندم من عبد عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة هي دمعة ندم دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان هي دمعة ندم تشعر بالأمان والحرام هي دمعة ندم تمر على كل من أصرف على نفسه فمنهم من يقف عند هذه الدمعات ويستثمرها لله ومنهم من لا يبالي بها هي دمعة من عبد انحرف فبادر واعترف ومن عبد اجاب فاناب وراجع فتاب هي دمعة ندم من قلب انفطر يعشق السحر يا ترى ربي غفر دمعة من القلب تسري وعلى الخدين تجري لتعلن فك أسري قاتل الله قاتل الله المخدرات قاتل الله المنكرات وإنا لله وإنا إليه راجعون أصبح الكثير من الشباب يتساهلون فيها ولا يبالون بعاقبتها أصبح الكثير من الشباب يتعاطونها حتى في أيام الاختبارات مساكين هؤلاء يظنون أنها هي من أسباب النجاح هي من أسباب النجاح هي من من أسباب الرجولة يبدأها بلحظة طيش ولحظة غفلة ولحظة شيطان لتنتهي حياتهم بالخذلان أسألكم بالله يا شباب هل رأيتم صور المدمنين وهم بيتون أثناء أخذهم للجرعات ولم يتم اكتشافهم إلا بعد أن تعفنت أجسادهم شاب في الثلاثين من عمره زاد من جرعة المخدر فانفجر مخه ووجد بعد ثلاثة أيام متعفنا في غرفته أتدرون على أي حال وجد ساجدا على قطع من المخدرات وقد تحجرت الدماء في وجهه فأصبح وجهه أسود كالفحم هذه هي المخدرات وحبوب المخدرات لحظة خطر نشوة مؤقتة ما إن تجربها حتى تدمن عليها لتقلب حياتك إلى جحيم لا يطاق لتكون أسيرا لها تحيا من أجلها وتعيش من أجلها فيا حسرتاء على أحوال بعض الشباب يا حسرتاه على من, على من لم يبالي بالمخدرات يا حسرتاه على من أغراه الجلساء يا حسرتاه على من تلاعب في عقله أصحاب تلك المنكرات أمسكت به وأنا أقول له أبشر أيها التائب أبشر أيها العائد أبشر إلى حياة السعداء فإن الله يناديك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أبشر أبشر أيها التائب فإن الله يناديك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أبشر أيها التائب فإن الله يناديك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أبشر أيها التائب فإن الله يناديك إن الحسنات يذهبن السيئات أبشر أبشر أيها التائب فإن أرحم الراحمين ينادي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أبشر أبشر أيها العائد فإن الله يناديك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أبشر أبشر أيها التائب أبشر فإن الله يناديك يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أبشر يا ابن آدم أبشر أيها التائب فإن الله يناديك يا ابن آدم لو أتيتني بقرى الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرى بها مغفرة ولا أبالي أبشر أيها العائد فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له هكذا يقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أبشر فإن الله يفرح بتوبة التائبين أبشر فإن أنين المذربين أحب إلى الله من سجع المسبحين أبشر ولا تتردد بالعودة والرجوع كل الطرق مسدودة إلا باب التوبة باب الرجاء والأمل كل الطرق مسدودة إلا باب الرجاء والأمل فسبحان من فتح باب الأمل فما أتعسى هذا المسكين حين يتمادى في المنكرات ويتمادى في الشهوات انتبه أيها الشاب انتبه فلا تسرف على نفسك بالمعاصي فتكب في وجهك في هذه المحرمات ولا تبالي فرق بين شاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ على القنوات والألحاء فرق كبير بين من إذا ترددت التوبة في قلبه دفعها واستثمرها وبين من إذا نادته للعودة والرجوع تردد وخذلها حمدان حمدان شاب أسرف على نفسه بالمعاصي والآثام لم يعد يبالي حمدان بالخطيئة أصبح منقادا لها لم يعاتب حمدان نفسه يوما من الأيام كان يسارع إلى المحرمات ومقارفة المنكرات وصل إلى حال بلغ فيها الفزع منتهى والقلق أقصى فتجد أثر ذلك على قسمات وجهه ومحياء كانت والدة حمدان تعلق به الآمان بعد أن توفى والده ولم يبقى لها إلا حمدان تراه قرة العين فترح على الله بالدعاء أن يمنى بالهداية على حمداء كم تتمنى أن يستقيم حمداء وأن يداوم على الصلوات كانت تدفعه دوما للصلوات كانت تدفعه دوما وترح عليه للصلوات لكن للأسف يخرج حمداء من البيت عند النداء ليس للمسجد بل من أجل خاطرها ليتجول بسيارته حتى تنتهي الصلوات لم يركع حمدان لله ركع منذ زمن لم يحرك للمسجد خطاه منذ سنوات كم من السنين مضت وهو لم يصلي كم يشعر بالحرج إذا مر بجانب المسجد الحي الذي يسكنه كانت بإذنة المسجد كأنها تخاطبه وتناديه متى متى تزورنا يا حمدان متى تتوب متى تقبل كي ما يفوح القلب بالتقى متى تعود متى كي كي ما تحس راحة ما لها انتهى كي ما تذوق لذة الرجاء ليشرق الفؤاد بالسنة لتستنير الروح بالهدى متى متى تتوب يا حمدان تمر الشهور وحمدان يتردد بالتوبة والرجوع حتى اقبل شهر الخير أقبل شهر رمضان شهر رمضان حيث تصفد مردة الشيطان صوت الحق ينادي في الآفاق مالئا الكون رهبة وخشوعا وصوت ينبعث من مئذنة مسجده وصوت حزين يرتل آيات الذكر الحكيم الراحة الصلاة وكالعادة والدة حمدان تبكي في كل يوم بين يديه الصلاة يا حمدان نحن في شهر المغفرة يا حمدان نحن في شهر التوبة يا حمدان صلي يا حمدان الصلاة يا ولدي كم أتمنى أن أرى فيك نور الطاعات هيا معي لنصلي التراويح لكن حمدان كان يوصل والدته للمسجد لكن نداء التردد في قلبه لا يزال يمر بجانب المسجد ولا يبالي بأهمية الصلاة استوقفه أحد الشباب الطيبين عندما بعدما دخلت أم حمدان مصلى النساء ووقف حمدان يتردد أيدخل أم ينصرف قعادته فإذا بأحد الشباب الطيبين يقول له ما رأيك أن ندرك الصلاة هيا يا أخي هيا لا يهزمك الشيطان أراد حمدان الاعتذار لكن الشاب الطيب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات يجري في عروقه بدأ يلح عليه بدأ يلح عليه يا حمدان هيا إلى الصلاة هيا لتتصل بربك كانت روح حمدان تغدو كعصفور صغير ينتشي عند الصباح روحه تريد أن تشق طريقها نحو النور بعد أن أضناها التجوال في أقبية الظلال وبعد إصرار من, ص... من... من هذا الشاب يدخل حمدان المسجد بعد فراق طويل، فماذا يجد؟ عيونا غسلت عيونا غسلتها الدموع، وأذبلتها العبادة، وجوها أنارتها التقوى مصلين قد حلقوا في أجواء الإيمان. كانت قراءة الإمام حزينة مؤثرة في صوته رعشة تهز القلوب. ولأول مرة بعد فراق يقارب السبع سنين يحلق حمدان في ذلك الجو لم يستطع حمدان إكمال الصلاة لم يستطع إكمال صلاة التراويح فقد امتلى قلبه رهبة تراجع إلى الخلف والناس يصلون وحمدان يتراجع يستند إلى سارية قريبة منه يتنهد بحسرة مخاطبا نفسه بالله كيف يفوتني هذا الأجر العظيم أين أنا من هذه الطمانينة أين أنا من هذه الراحة ثم انخرط في بكاء طويل ها هو حمدان يبكي ها هو حمدان يبكي بكل قلبه يبكي نفسه الضائعة يبكي حيرته وضياعه سنوات ها هو حمدان يبكي أيامه الماضية يبكي مبارزته الجبار بالأوزار كان قلب حمدان يحترق فكأنما جمره استقرت بين ظلوعه فلا تكاد تخبو إلا لتثور مرة أخرى إنها حرقة المعاصي إنها حرقة الآثام لك الله أيها المذنب المنيب، لك الله أيها المذنب المنيب، كم تقلبت في لض العصيان بينما روحك كانت تكتوي بضمأ الشوق إلى طريق الإيمان كان يبكي حمدان كان يبكي كما يقول الإمام يبكي كبكاء الثكلاء لقد أخذته موجة ألم وندم أرجفت عقله فطبعت في قلب في ذهنه طبعت في ذهنه أن الله لن يغفر له تحلق بعض الشباب حوله سألوه عما دها. فلم يشاء أن يجيبهم فقد كان يعيش تلك اللحظات مع نفسه الحزينة التي أتعبها التخبط في سراديب الهلاك في داخله بركان بركان ندم وألم لم يستطع أحد من المصلين إخماده فانصرفوا لإكمال صلاتهم وهنا يأتي صاحبه بعد محاولات وبعد محاولات جاء صوت حمداء متهدجا بالبكاء ينم عن ثورة مكبوتة أحقا أحقا لن يغفر الله لي تركت الصلوات سنوات لن يغفر الله لي ثم عاد ليبكي لي يبكي وهو يردد لقد تركت الصلوات لقد عصيت والدتي والدي مات وأنا لم أصلي أخذ صاحبه يهول عليه يا حمدان إن الله غفور رحيم يا حمدان إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهنا يرفع حمدان رأسه وعيناه وعيناه مخطلتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقة عميقة بشهقات كانت تتردد بين الفينة والأخرى أحقا سيغفر الله لي أحقا سيغفر الله لي وما زال الإمام يتلو آيات الله تتحرك بها شفتا وتهفو لها قلوب المصلين بدا حمدان يردد وهو يبكي يا أرحم الراحمين إن ذنوبي كثيرة لكن رحمتك أوسع دخل في الصلاة وما زال يبكي الذنوب القديمة تداعى بناوها خرج من قلب الأنقاض والغبار قلبا ناصعا مضيئا بالإيمان أخذ يبكي حمدان وازداد بكاؤه فأبكى من حوله من المصلين توقف الإمام عن القراءة وانصرف من الصلاة ولم يتوقف حمدان عن البكاء بكاء بكى بكاء العودة والندم انتهت الصلاة فأقبل حمدان على الإمام وسلم عليه خرج المصلين وحمدان بشوق بشوق ليقبل رأس والدته ويبشرها بعودته, بعودته وعزيمته خرج المصلين فإذا بسيارة الإسعاف عند مصل النساء ما الذي يجري عند النساء يتصل الإمام بزوجته في مصل النساء لتخبره بأن امرأة بأن امرأة مسنة سقطت تدعى أم حمدان اندفع حمدان بين المصلين وهو يردد أمه قفز في سيارة الإسعاف وهو يحتضل والدته أمه ستكونين بخير أمه لقد عدت إلى الله عدت كما كنت تتمنين عدت كما كنتي بالدعاء تنادين وتلحين أخذها للمستشفى فأدخلت في العناية وحمدان قلبه أصبح بين روض المسجد بين روض المسجد وبين غرفة العناية جلس يتأمل في والدته جلس يناديها أمه أمه ليتك تسمعين أمه برحمه الله ستكونين بخير أمه حين تخرجين سأأخذك إلى مكة لنعتكف هناك. أما ردي علي أنا حمدان. يا الله أسألك اليوم الشفاء يا الله أنزل على والدتي من رحماتك. جلس مع والدته. جلس حتى حتى حان إداو الفجر. فذهب حمدان ليصلي في في مصلى المستشفى. جلس حمدان في في في جلس ساعة يلح على الله. ويدعو الله عاد إلى والدته عاد إلى والدته عاد إلى غرفة العناية فإذا بالأجهزة قد رفعت والأطباء قد وضعوا عليها الغطاء نظر إليهم فأخذوه فلم يستطع أن يكلمهم إلا بالدموع بكى حمدان بكى وهو يردد ربي ربي لم يبق لي إلا أمي ماتت في المسجد ولم تعلم بتوبتي ماتت وأمنيتها عودتي كم كانت تتمنى أن تراني على استقامة قبل أن تموت تمر الأيام وأشجان حمدان لا تزال ولسان الحال ماتت أمي وعيشتي صار الظنى واليوم جاوزت السنين والحزن باقي والحنين وحسني عايش في خلاء لو انتحي محد انفزع لو اشتكي محد دراء مشتاق نام بحظنها وارجع بحلامي وراء واذكر ليالي الزمهرير وانا صغير وبحضنها ألقى الدفا وانسولفت رديت على الجنب اليمين ولصقت وجهي بصدرها حب ووفا كانت أمي كانت تحكيني عن آلام السنين وبحشرجت صوت حزين وتنهدت وحيانا نتنهد سوا كانت تقول اني يتيمة من زمان واضحك واسأل بازدراء يما يمتي أنت كبيرة والكبير ما هو يتم وهذا قضاء واليوم عيش إحساسها دار الزمن بكاسها وزقاني أحزان اليتيم وشربتها بلا رضاء وحس أني باقي يتيم رغم السنين والعمر واللاو انقضاء اتصدقون المشكلة اتصدقون المشكلة ما هي فراق اللي تحب الموت حق والدهر عمره ما صفاء المشكلة ذيك الجنان المشكلة ذيك الجنان اللي تحت أقدامها بغيابها غابت واراها الثرى وذاك الدعاء اللي كان يرسم لي أمل ما ينقطع صبح ومساء بذاك الدعاء كانت أموري ميسرة بذاك الدعاء كانت دروبي مسرجة بذاك الدعاء كان الزمان يطيعني واليوم ينظر لي بجفاء عشان أنا عايش يتين وفاقد الحب والحنين صار الزمان يضدني كنم ناصبها العداء حنانها ما مثيل وحبها ما بديل حب حب فطره الله من عالي سماء وارجع وقول رغم السنين احس اني عايش يتيم لكني عايش في رجاء رحم الله والدة حمدان وثبت الله حمدان وهنيئا للمقبلين وطوبى والله للعائدين انتبه أيها الشاب إذا وجدت دمعة إذا وجدت دمعة من قلبك إذا وجدت لحظة ندم فاستثمرها لله وعش مع هذه الدموع لله لتجد بوابة التوبة لديك وأنت تتذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شتان والله شتاء بين شاب كيف بدأ فوفقه الله للتوبة وبين شاب على المعاصي لا يزاء كم نتألم والله ونحن نرى كثير من الشباب تنهار عقولهم وأجسادهم تنهار قلوبهم في الصوارف والملهيات فضلا عن المحرمات والمنكرات بالله عليك أما تأملت في أحوال كثير من الشباب هواياتهم جلساتهم تجمعاتهم ضاعت اهتماماتهم فأقملوا على الشهوات لا يردهم حياء ولا يمنعهم خوف من الله أتعبوا الآباء والأمهات أتعبوا الأمهات في إيقاظهم للصلوات أتعبوهن في السهر على عتبات الباب في كل ليل تنتظره خوفا وقلقا عليه من المحرمات والممنوعات وصل العشرين من عمره ولم يفكر فيما وقع من خطيئات أتعبوا الآباء فلم يهتموا بنصحهم ولا بتذكيرهم أتعبوا آباءهم في استدعائهم يوما في المخافر والهيئات ويوما في المدارس والطرقات ضيعوا الصلوات فضاعت أخلاقهم وذهب حياؤهم فيا حسرتاه ويا خيبتاه يا من سيستمر مع هؤلاء والله إن بعض الشباء والله إن بعض الشباء بعضهم لا ينامون ولا يقومون إلا على أصوات الشياطين امتلأت سياراتهم وغرفهم بأشرطة الغناء والألحاء حتى تشربتها تلك القلوب ونطقت بها أنسنتهم حتى أصبحوا بكلمات الغزل والفحش يدندنون وعلى أنغامها يتراقصون لكن والله سيندمون سيندمون يوم, يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون شباب أصبحت لا تميزهم أهم رجال أم أشباه رجال لبسوا السلاسل في أعناقهم كالبهائم ووضعوا في أيديهم كما يضع النساء وحفروا على متونهم وظهورهم الوشم والرسوبات وحدت ولا حرج في قصاتهم وما على رؤوسهم ضيق الثياب وأسبلوا البطال يتراقصون على أنغام الموسيقى والألحاب فلا تسألهم عن الحياء ولا عن الخوف من الله اي هوية يحملها هؤلاء وقد تشبهوا بالكفار فضاع دينهم وسقط ايمانهم والله ان بعضهم قد رأيناه على الشاطئ، وقد علق الصليب على صدره فلما سألته قال من باب التسلية والتزين فلا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. شتان والله شتان شتان بين من حياته طاعات وقربات وبين من حياته في الشهوات شتانه بين من حياته وقرة عينه في الصلوات وبين من حياته في التدخين والمخدرات شتانه والله شتات بين شاب حياته وهمته اوصلته الى الجنان وشاب هبته اهلكته بالمعاصي والخسران شتانه والله شتات بين شاب يقضي اوقاته في بقاء الانترنت والنظر الى الممنوعات وشاب يراقب الله في الخلوات شتان والله شتان بين شاب جلساته طرب ولهو ومهتان وبين شاب جلساته دروس ومواعظ وإيمان شتان والله شتان بين شاب قدوته لاعب وفنان وشاب قدوته أبي بكر وعمر وعثمان شتان والله شتان بين من همه ألا تفوته المباريات والأفلام وبين من همه ألا تفوته تكبيرة الإحرام شتان والله شتان بين من في تسوقه يوزع الأرقام والمعاكسات وبين من في تسوقه يوزع الأشرطة النافعة والمطويات شتان والله شتاء بين من وقته تدخين وإدمان وبين من وقته علم وتربية ودعوة إلى الرحمة وباب التوبة ينادي قبل أن تغرغل الروح وباب التوبة ينادي وباب التوبة مفتوح إذا أراد الله لهذا الشاب خيرا رزقه قوة الرجاء الشيطان قد جلس لك على طريق التوبة يقول لك لما توب لما تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها لكن والله ثم والله وأقسم موقنا بالله إنك إن صدقت مع الله صدقك الله وإن تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه من ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات ثم أعرض عنها لله وفي الله فإن الله لا يخيبه فإن الله سيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه وسيقذف في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها والله إلا من ذاقها وجربها فلا تيأس من روح الله هذه المعاصي والفتن لن تمنعك لن تحول بينك وبين الله ما الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي الرجاء في الله واليقين في الله كم من أناس نعلمهم قد أصرفوا في المعاصي ولكن الله من عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق واليقين والحسرات فبدل الله أحوالهم لا إله إلا الله كيف بدلت سيئاتهم حسرات؟ لا إله إلا الله كيف تأذن الله كيف تأذن الله بغفران الخطيئات وزيادة الدرجات فردد وقلها قلها إذا وجدت دمعة الندم قلها إذا وجدت لحظة الندم قلها يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمت يداي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فلا إله إلا الله كم من أبواب رحمة فتحها على عباده المسرفين كم من أبواب بر وإحسان أغدقها على عباده الموقني من الذي وقف ببابه فطرده عن بابه من الذي جاءه مقبلا فلم يقبله والله يا عبد الله ما دعوت الله وما رجوت الله وما ملأت قلبك بحب الله إلا أراك السعادة في الدنيا والآخرة من الذي يناديك بقوله من أتاني يمشي أتيته هرولة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه دراعا من تقرب إلي دراعا تقربت إليه باعا من الذي يفرح بتوبة التائب رغم ذنوبه بل الذي يقبل المذربين رغم خطاياهم فما أرحبه وما أكربه لا إله إلا هو يفرح بتوبة التائب يفرح بإقبال المقبلين فمتى متى تتوب يا عبد الله متى تلوب متى, متى متى ترجع إلى الله من لم تعذه مشاهد الاحتضار فمن يعظه من لم تعذه سكرات الموت فمن يعظه يا غافل ان تتمادى غدا عليك ينادى الموت في انتظارنا والله فما أقسى تلك القلوب ونحن نعلم أن القيامة هي الموقف وأن هذه الدنيا دار عمل واحتساب ليوم الحساب نشيع الموتى ونصلي على الجنائز ونقف على الحوادث وننظر في تلك المواعظ المواعظ التي نراها المواض التي نسمعها، المواض التي ندفعها إلى إلى المقابر، المواض التي نراها في المستشفيات، تلك المواض، لكننا وللأسف لا نعتبر ولا نتأثر، فيا حسرته على, على من لم يعذه الموت، يا خيبته على من لم تعذه هذه المواض، تفكر يا عبد الله، تفكر في ما والله إن مغسلي الأموات أصبحوا يعرفون يميزون العاصي من المستقيم هذا تتعفن جثته ورائحته وهذا وجهه نور وهذا وجهه أسود وهذا جلده يتفتت بين أيديهم وهذا وهذا يذكر لنا أحد الشباب يقول توفى أحد أقربائي بحادث يقول في اليوم التالي ذهب والدي مع والده ذهبوا إلى المستشفى ليتثبتون من الجثة يقول وكنت مع والدي فلما جينا إلى المستشفى أخذنا المختص إلى الثلاجة عندما كشفوا لنا عن وجهي فإذا بمنظر لا يصدق يقول والله لقد رأيت عينيه قد تشققت وتفطرت وكأنها تخرج من وجهه وقد تغير لونه تماما وكأنه شخص آخر خرجنا يقول وأنا والله لم أستطع عن أنام تلك الليلة اتصلت بأحد المشايخ وشرحت له ما رأيت فسألني بالله كيف قريبك هذا كيف هو مع الصلاة فقلت والله كان متهاونا جدا فقال هذا هو هذا هو أثر هذا التهاون فلا إله إلا الله كان متهاونا وهكذا يكون شكله فماذا إن كان تاركا فيا حسرتاه وويل ثم ويل الله أين الذين سمعناهم يرددون لم نركع لله ركعه يا حسرتاه أين الذين يرددون لم نسجد لله سجدة أين الذين تمر عليهم السنوات ولا يبالون بصلاة الفجر نعوذ بالله من سوء الخاتبة فيا أخي لا تكن ممن يفرح يوم موته لا تكن ممن يفرح يوم موته احذر سوء الخاتمة علامة الشقاء في الدنيا قبل الآخرة كم ناد مناد والقلب يحترق من الألم وكم ناد مناد وقد تلطخ بالذنوب فجاء بالندب جاء يطلب العفو من الله فإذا بالله عز وجل فإذا بالله يفرح بتوبته فماذا تنتظر رجعك يوم ولدت أمه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له متى يا عبد الله يا سالك الطريق الغافل يا راضيا بطريق الجاهلين متى متى ترى هذا القلب القاسي لي متى متى تبيع الدنيا وتشتري الدين ليت شعري بعد الموت أين تذهب رحم الله من اعتبر وتأهب تأمل معي نداء الله وأنت تقرأ القرآن انظر في سعة رحمة الله عز وجل نداء الله للتائبين في آياته لما قال الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال بعدها إلا الذين تابوا لما قال الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال بعدها إلا الذين تابوا لما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال بعدها إلا الذين تابوا لما قال الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال بعدها إلا الذين تابوا لما قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله لما قال الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قال بعدها إلا من تاب لما قال الله فسوف يلقون غياء قال بعدها إلا من تاب لما قال الله وأن عذابي هو العذاب الأليم قال قبلها أنا الغفور الرحيم لما قال الله فل فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال قبلها ثم لم يتوبوا فيا حسرتاء إذا دعيت إلى التوبة وما أجبت وأسفاء إذا جاء الموت وما أنبت عودوا إلى ربكم يا شباب عودوا وأعلنوها توبة النصوحة انتبه أيها الشاب لا تلهيك المعاصي لا تلهيك الشهوات لا تلهيك المحرمات حتى يقسو القلب ويموت على هذه المعاصي عد إلى الله وتب إلى الله توبة من الشيطان وأعوانه توبة من ترك الصلوات توبة من هجر القرآن توبة لا رجعة فيها من الفواحش والمحرمات توبة من شهوة الهلاك المخدرات أعلنوها وقولوها ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فالكل غدى بين يدي الله لا مفر من الله إلا إلى الله ولا معاذ من الله إلا إلى الله فإن الذين يلحقون بركب التائب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما من الحق قل بلى والله قد قل كفاني ذنوبا وعصيا قلها قبل فوات الأوان فيا فرحة التائبي إن الله يحب التواب ويحب المتطهري فالح على الله بالدعاء أن تكونوا مع السعداء عليك بالخمس صلوات في المسجد لا تفرط فيها أبدا عليك بالخمس صلوات في المسجد ابدأ يومك مع الله بصلاة الفجر ثم عليك أن لا يمر عليك اليوم إلا وتقرأ شيئا من كلام الله لا يمر عليك يوم لا تنطرح بين يدي الله بكلامه وتقبل على مواعذ القرآن لتحيي هذه القلوب لطاعة على بالغيوب، ولا يمر عليك الشهر وإن استطعت الأسبوع لا يمر عليك إلا وتصوم لله فلا إله إلا الله لن يمنع الشهوات عنك ولن يكبت هذه الغرائز في عروقك ودمك إلا الصيام, إلا الصيام فالله الله أحبتي في الله صلوات تقرب إلى الله وقرآن تقرب إلى الله وصيام تقرب إلى الله فسيرزقك الله بالثبات بعد التوبة اللهم أنت المدعو بكل لسان المقصود في كل آد لا إله إلا أنت غافر الخطيئات لا إله إلا أنت كاشف الكربات لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات لا إله إلا أنت اللهم ذا الجلال والإكرام اللهم إن طرتنا عن بابك فإلى باب من نلتجي وإن قطعتنا عن خدمتك فخدمة من نرتجي اللهم إن عذبتنا فإنا نستحق العذاب وإن عفوت عنا فأنت أهل الرحمة والمغفرة نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك ونعوذ بك من عين لا تبكي من خشيتك يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين ندعوك دعاء الخائفين الوجرين سؤال من خضعت لك رقابهم ورغبت لك أولوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم أن تتقبل منا أجمعين اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعي لأدعيتنا الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم, اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنب المذنبين واقبل الشباب والشيب يا ذا الجلال والإكرام اللهم الهمنا القيام بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راجد يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا مجيب الدعاء يا رب الأرض والعرش والسماوات سأناك فحقق رجاءنا فيما تمنينا يا من يملك حوائج السائرين نسألك عفوك وحلو مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور اللهم زين الإيمان في قلوبنا اللهم زين الإيمان في قلوبنا اللهم زين الإيمان في قلوبنا اللهم اللهم كره إلينا الكفرة والفسق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا بلا إلها إلا الله ثبتنا بها في الحياة ثبتنا فيها عند المبات ثبتنا فيها يوم اللقاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفل لنا الخطيات والزلات يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اغفل لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا ذا الجلال والاكرام اللهم أبدل سيئاتنا حسنات اللهم أجعلنا ممن تقول لهم في آخر المجلس قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد بدلت سيئاتكم حسنات قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار عدد ما غرد طير وطار وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام وعليكم ورحمه الله وبركاته